الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد الصفا عبد القادر يقدم لكم هذه المادة هذه المادة ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا انه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وابا يوبن فلن تجدا له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصديقه وخليله ارسل الله سبحانه وتعالى بين يدي الساعه الى 카페 الناس بشيرا ونذيرا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 وشر أمور مهدثاتها وكل مهدثة في دين الإسلام بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فقد أخرج العماد الضيقي عليه رحمة الله في ختاب السنن وابن عساكر عليهما رحمة الله من رواية عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه أنه قال وقال المتقون سادا والعلماء قادا ومجالستهم عبادا وأنتم بمر الليل والنهار في أجال ممقوصة وأعمال محسوفة فأعد الزاد كأنكم بالمعاد انتهى الكلام هذا كلام من صحابي جليل من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم قدم فيه نصيحه واصدر فتوى دليلها القران وسنه النبي صلى الله عليه وسلم وكما ذكر القران بان ان كلام الصحابه رضى الله عليهم يجب كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام قليل لكن له معاده وفيه حكره ولي... وهو يبثل ديغنا في ليات المطاف يعني كلام الصحابي يبثل ديغنا كبعض العلماء في الاخذ بقول الصحابي في المصادر وصادر التلقي ويرى ان ابو حنيفه ايضا ذكر في مقوله انه قال اذا كان القول من الله عز الرجال فعلا العين والراس واذا كان القول من النبي صلى الله عليه وسلم فعلا العين والراس واذا كان القول من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم فعلا العين والراس واذا كان القول من غيرهم فهم رجال ونحن رجال ولذلك اهل السنه والجماعه يتميزون بفهم النصوص على فهم السلف الصالح وهم الصحابه كما قال عليه الصلاه والسلام متفرقه امتي على 73 فرقه كلها في النار الا واحده قالوا قال ما هي قال معي انا وصحابتي والمنبر لا يتسع للكلام عن افضل الصحابه اضل الله علي لكن يبقى هذا الكلام الموجز المختصر الا اصحابي ابو لقيه رضى الله تعالى عنه يقول المتقونه ثلاثه واحد والعلماء قاده اثنان ومجال مجانستهم عبادات ثلاثه ثم قال وانتم بمر الليل والنهار يعبد امه الاسلام في هذه الكلمه في اذن منقوصه ياتي الكلام وأعمال محفوظة ويأتي الكلام في هذا فعدوا الذهب كأن نكون بالمعاني الكلام عن التقوى المتقون سادة السيادة كلمة يمدح بها الإنسان وهذه السيادة الحقيقية التي ينتهي فيها الكلام هي لله سبحانه وتعالى يعني الله عز وجل هو السيد كما جعل بعض الفقهاء هذا اسما من اسماءه جاء في حديث اخرجه الامام احمد عليه رحمه الله ان رجلا اتى الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال نشهد انك سيدنا وابن سيدنا والله وسلم انه بيس قطب القول عليك انما السيد هو الله سياده كل السياده لله سبحانه وتعالى هذا لا معرف هو السيد الذي ينتهي اليه السودد كما قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى الله الصمد قال الصمد هو السيد الذي ينتهي اليه السعود انت سيد كذا وسيد كذا وسيد كذا ويكن سيد الكل وهو الله سبحانه وتعالى الله رب العالمين لكن هذه الكلمه في باب المدح لا تقال لبعض الناس يمدحون بها ويندح بها من يستحقها فالشيخ تبي يعني تطبق هذه الكلمه مع الفرق بين الخالق والمخلوق بالنسبه للمخلوق كل من يستحقها واول من يستحقها من البشر هو النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقرها كان يقر هذه الكلمه لانه لما قال نشهد انك سيدنا وبيتكلم معهم الشده السياده ولو هذه مساله لا شك فيها وهي مسألة محسومة بالنص أنه هو السيد كما أخبر عن نفسه صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة حديث الطويل البخار المسلم لما قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فهم فهو السيادة ثابتة له صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم جميعا لكنه كان يكره هذه الكلمة وما كان يرضاه وإنما كان يحبه كلمه العبد لكن هي في في في في حقيقتها تذمك له وقطلت عليه من البشر اتقال وعلى غيره ايضا قطلت ولكن ليس في درجه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يعني العلماء سلم بيتكلموا فيما اخرج لي ابو احمد ان كلاجد لك ان تطلق هذه الكلمه على اي انسان هو قال ان تكون ساده اتيك الكلام فما نقوى على من ليس من المتقين اصلا ظلم المتقي الله سبحانه وتعالى وحقق هذه المساله في قول اصحابنا ان متكون ساده ما يجوز تقوله يا سيد يا سيد فلانا تفضل يا سيد فلانا الا اذا كان من المتقين انه صاحب المعاصي هو صاحب المنكرات والمنحرف عن استراط المستقيم ولن يحقق معنى التقوى يحرم ان يقال له يا سيد والدليل هلال بن مسلم قال لا تقولوا للمنافق يا سيد فان يكن سيدا فقد اسقط مرتبته بمعنى انه مسلم قال الواحد فيكم ما يقول للمنافق يا سيد لأن قالك وقلت له يا سيد فأنت أصحب الله وعلى الله تعالى وهذا يستفاد منه الحرمة أنه هذه الكلمة ولا تطبق على كل ذي جاء الدعوة لو كان ولو كان في درجة ملك ولو كان في درجة رئيس ما تطبق التكوى بكل ما تعني الكلمة لا يجوز أن تطبق عليه لأنه على الكلمة يطبق على الناس هل يستحقها في شريعة؟ هل يكون دكتور؟ والله صحيح هل يكون دكتور؟ بروف؟ طبعاً ما إذا يتكلم معه؟ إذنك سيد هل هو من المتقين؟ المتقون سادة ونأتي الكلام؟ يأتي شعر سادة هل هو زيبنا؟ لا هذا ما بروف كوين يا سيد فبقى تطلب ساكت بكتنو تطلق ل... لغير ما يستحقها في الشريعة يجدوا مشكلة يهمنا أن نأخذ عندها تطلق على من ليس بتقيق مشرك بالله عز وجل والله صحيح مشرك الشراب عنده يعني ممكن إذا قلت له يا بهيمة ما هذا حاجة والله صحيح إذا قلت له يا بهيمة أبتكالا ما أكدت له يا بهيمة ما أبتكالا ما أكدت له وقال أرأيت ما اتخذ إله وهوار أفأنت تكون عليه وكيلة أم تحسب أن أفسرهم يسمعون أو يعقلون لهم ألا كلا الأمر بلهم عبل صغيره والله غير الله يقول لك السيد والله انت لما تظن ان بتاع المدح وده ممكن يكونوا بيبدوا جتك تخد سيد على الشيخ بتاع طريقه والله يا. الشيخ بتاع طريقته بي طبعا ده هسه بكر لك وهاك ويعلن الفساد الصوفيه <تصفيق> بتاع السواد والبرات بين الجهات حوله الصوفيه ساده بل الذي سودا وحلق اسره اتصلوا بثلو دين ويمثلوا تقوى الله تعالى اليوم ده اذا قلت للشيخ يا سيد اتغنى سيدنا ودل ساداتنا وكبارنا السيد منال الشيخ طريقه ذل احترم على الصراط عمل له طريقه جانيه لحشبديه 900 وهلكت عليها اوراد لما لوح قال قاعد واحد واحد واحد واحد انهم ابويا ليلى قالوا قناه رساله دي ديشير ديونشاريه لكن يا ابن الذكر بكره كل طيب في ليله الله يسمي ليله احنا بنسميه ليله والله تشي ليله اللغه حاول المقاوم كما قال ابن عربي الصوفي انهم يقولوا على الذات الالهيه ليله وييتكلم اذا كنا احنا ان الله هو ده استوى على عرشي بذاته بذاتي استوائه اللي بيقول لك تفسير انت فاهمنا قلت أنه عنده ذات؟ ايه سكرت ما أرسل أولا يودي ابن العالمي قال عنده ذات ومش ذات تليق بجلاغي كما نقول نحن ذات اسمه لي وأمسي أساني ومتضع عنده لنعرفه لين هو مغرب جماعة البرجس مع المتاحين تشوف أو قد تطلب وغير تطلب في إزاعة الكوسة أو غيرها من مجموعة بتاع العطاء يا ليلى ليلى الجنة معشوقك أوه أنه تعالي عطر ليلة دي بتحباك لا وطالب ليلة دي له ولكن الله ما عارف أبو الشيخ قال يقول له يا ليلة ليلة الجنة أسأل الشيخ الشيخ عارف ذهب على مسئل سأل هذا دهان ده يأكل لنا في كسرة ونهر بس ما عارف لكن ما هي حقيقة ليلة هذه ليلة ابن العرب يقول الصوفية يطلقونها على الذات الإلهية ليلة لكذا يا ليلة ليلة جنة معلومه كده اللي باعتك بجدتل معيته طيب اول اسمه ليلى وقد استمعت الى حديث في رمضان التلفزيوني الكلام ده قبل 15 سنه في رمضان استضاف واحد اسمه الطيب محمد الطيب اسمه واحد اسمه الجيلي شيخ الطريقه في طرب والله ورجع الحلقه دي فين ده فغنينا نحن فزعت في هذه الليله ان نسهر ايها المشاهدون في ضيافه رجل بالاغنيه لا الشيخ الطريقة السبغانية بطار يا, يا شيخ نجيلي يا هذا النفر كان يا لا. شيخ نجيلي وهو مكتوب كأنك واجاتك مكتوب في الكتاب يا شيخ نجيلي الصوفية قال لي بعضاً فيما أراد يقولوا يا ليلة ويا ليلة أنتوا ليلة دي بتكسدوا يا ليلة بالزاد قلوا يا يا جيلي يا سيدي يا شيخ طريقة قال له نعم هنا في الصوفية عندنا إشارات في الشارات بتشكاك المرور إنشارات دعا تشو دجل ولعب واستغفاء بعقوله متمطلين كف وزندق من بشتو على حجاتها فعند الإنشارات فمضمت على الزادة الإلهية ليلة ينقول يا ليلة أشعر ينقول يا ليلة ليلة جنة مع سوقك أوه أن ويا ليلة ليلة ماله أصحابك صيح ماله إله أنا ذكرت هذا الكلام بمناسبته حتى كان اللي امثالها ولا يطلت عليهم كلمه سيئ ظل مبتدع في طريقه مقروح سيئ اطلق زينها في زي التراب وزعيت الايت الذين ابتعدوا عن المنهج القويم جماعه الاخوان المتلبين الذين جعلوا دين الله سبحانه وتعالى عباره عن امهات وجكر و و و خلق قرن ويحاربون المنهج السلفي ده ما نقول له سيئ بس حق الله سيف معلش انت بقولكم نحن بنقول هذه الكلمه انه رحت اسسل فنان ذو سفيه احيانا يرقص المزهر شفت العيون السوداء وعيون الملقطات وسيد يا استاذ ده ده سيد يا خدعه ده سفيه وقز كلمه سيد وهو طيب له باعتبار انه عنده جماهير ليس الا بس عنده جماهير فقد فهذه الكلمه احيان واحد كتب انا واحد بيقول يوصل الكشف ويقول بارك الله كلامك اختو واحد عن الزوج عن الزوج يشوفك في الحله بتاع الخمره اللي فيه تارك صلالفي ما وداري يقول كشف لا تحكم يا السيد بلال بلال ودات قركي فيه سيكون جيسايد يقول لك أنا مرحباً أنا أريد أن يجعني على شعر القبل في, في الكاسبينك شيف حالك؟ إنت, إنت أقول له تعال يا عزب وخلاً لكن السيد دي أشتبه ما ابتقال لتحكم لتواقره مصطول ما ابتقال السيد التناول تعمل عشاء إنت مرحباً تعال الصلاة ما هو أن تقول له السيد قال لها أنت أدعوك لتناول تعمل عشاء فتطمق على من يستحقها يعني الصحابة جميعا أولاً تطمق على نبيه السلام كسيد من آدم تطمق على جميع الصحابة الذين زكاهم الله عز وجل في الكتاب بقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنهم الصحابة كلهم سيئ سيدنا أبي بخير الصديق سيدنا عمر رضي الله تعالى سيدنا عشمال لأنهم دالوا مسلون قمة التقى في الشريعة الإسلامية إذا عرفنا هذا الكلام فبقى لماذا كان اولادي الذين ذكرهم يمثلون ساده في قوله الصحابه المتقون ساده ساده يعني ايه المفروض هم الساده او القمم الناس بسيقواذ الكلام لان الله هو اللي ذكرهم ذكر الله عز وجل المتقين في كتاب الكريم ومدحهم وايضا قال لهم ما هو الخش هي ليست بحكرنا على زيد او غيره قال تعالى ان المتقين في جنات وعيون متقين في جنات وعيون وادخلوها بسلام يا امنين انا ان اوليا الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكثر يتقون الزكاه لما نجيب الايه دي بعض المساكين يصفوا يقول لك لا يا اخي تركت الاوليه انت بتاخد بنوظ الشرك ده لا ابترطور كلام بتاع الكون وما هو مقصود اجناس ثاني الصحابه اولا اصحاب هذه الايه وانساره على نهج متمسك بالكتاب متمسك بسنه النبي صلى الله عليه وسلم سار على الطريق ولا يمكن ان تحقق التقوى الا اذا قرات صفات المتقين في كتاب الله بيقول بيتكلم عن التقوى مال هو المتقون ثالثا عشان الكلام عن المتقين هذا موضوع يحتاج إلى سلسلة من المحاضرات والخطب لكن حتى تتعرض على هؤلاء في كلام الصعابي المتقون سادة لازم تبرى صفات المتقين من هم؟ عندهم صفات أن تطارد هذه الصفات على نفسك هل أنت من أصحاب هذه الصفات إذا رقى الآيات على نفسك وجدت أنك منهم فأنت منهم قال تعالى وأن هذا الرصاق مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبر فتفرع بكم عن سبيل ذلك ووصاكم به لعلكم تتقون ولعلك لعله ان الله واجبا يعني الايات الاسوات الانعام توريك صفا من صفات المتقين هل انت من اصحابها الايه كتب بلعلكم تتقون يعني اذا كان انت سرت على الصراط وتجنبت السبل التي لهو عليها معناه انت حقيقه من المتكلم لنتذكر وان هذا صراطي مستقيما ترى صراطي ده الطريق بتاع الخطابه الصراطه ان بعض سلم برده الايه خط خط مستقيما على الارض وقال هذا صراطي ويعني به الكتاب وسن على فاه السلف الصالح ثم خط خطوطا على جانبي الخطا الجميل الجبال قالوا هذه السبل وعلى كل سبيل شيطان رد رئيه فهل أنت سبت على الطريق عشان نقول أنت سيد يا سيد أولان وعشان تكون من المتقين المتقون سادة الطريق مشار الآن ادعكزت الشغلان والله ادعكزت في دمان الفتن تبدي على الطريق متعنا بأسلم يطلقوك كافر والله سعد ما, ما مشار ولكن تبديكون ذلك دي أكبر ضلالية وجرمين وقعنا كفار وقعنا كفار وقال 50 قال له في ايه قالك ولا بقول الشيء تبدل لك وتبدل الشيء خلاص او قال دكتور كولار دكتور كولار المرحوم سجن برباد على شكل هذا خلاص كفايه ادارت لذلك وان هذا الصراط المستقيم لا تكون حرب تكون من الثقيل او عدو مش تبعك مسلم ما تاك دخوفي ما ترجع الفرنادي ما تاك التحدي الديمقراطي حزب اختراقي كله حتى انخرفنا على لب المنهاج هو قالوا لي جي معاكم احنا مع رسول الله هو قالوا لي معاكم وتنظيم وكلام شكل ده ما. انا شغلنا بده يدوق للمنهج كما قلت قبل كده بعد اذا تركناه تركته على الطريق اختلفنا معه تركنا الكلام واتبع سبيل من انا عليه ثم الى يوم القيامه فننبهكم بما كنتم تعملوا كتاب ربنا ترقبوا كون ابراهيم انت مسكتهم ببطء ذل مايه كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فاذا الايه قالت ولا تتبعوا الفسوق فتفرق بكم الامه السريره ذلك من صاغ لي عليك ان طبعا اذا انت من السبول السبول كلها الجماعات الفرق المنحرفه الا طريقه الكتاب والسنه وانتم ده وصف من الصحابه المتقون ساده قالوا تعالى في كتابه الكريم الف لام م ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الايات الاولى من سوره البقره عشان انت من هؤلاء الذاكر المتقون فذا اللي هو الف لام م ذلك الكتاب ايش الكتاب القران لا ريب فيه لا شك فيه هدى للمتقين من المفسرون قالوا نعتهم الله عز وجل ناتهم يعني وصفهم بقوله تعالى الذين يؤمنون بما انزل هيك وبما انزل من قبلهم الى اخرت هم يقرون والى قال الذين يقومون الصلاه والى الى قوله تعالى اولئك على هدى بربهم واولئك هم الفائزون الايات الاولى من سوره من سوره البقره ذلك الكتاب لا بد منه لغايه اولئك على هدى من ربهم الان هذه هل انطبقت عليك هذا السؤال اذا طبقت عليك هذه الايات انت من هؤلي الساده وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض وعبده المتقين الذين يعرفون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله كثيرا فاستغفروا لذنوبهم وذنب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وتفصيل هذه الايات مين برونه لا تفعل. لكن خلاصه خلاصه القول انك اذا اردت ان تكون منهم في معنى قولي قولي الصحابه المتقون ساده بل يلزمك ان تكون ما ازدت صفلا صفاتني اقول قولي هذا واستغفر الله لكم فاستغفروا من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين ومن سلك نهجه واستنى بسنته الى الجنه نواصل في كلام الصحابه المفتقون ساده والعلماء قاده هذه فتوى طبعا صاروا يتكلموا في فتوى ادلته او وجودها كما ذكرت لك في في في الكتاب والسنه وان كانت لمن كان له درايتها اصلا ما يحتاج ان نشرحها من. من كان على درايتها بالكتاب والسنه فلما قال اصحاب هذا الكلام لان المجتمع الذي قالوا فيه كان يعلم حقيقه هذا الكلام ويعلم ادلته اما نحن الان فنحتاج لان نشرحه العلماء والقاده الاصل القياده بتاعه الامه هي العلماء والله صح واقول اذا فسد العلماء كان ما تسل وسبب ضياع الدين سبب ضياع الدين هو مبني على على هذا الثمن من البشر والله صحيح صلاح الامه فساد الامه لانه هما القاده الحقيقيين واذا كانوا هؤلاء الناس ليسوا على قدر المسؤوليه وما كانوا من اهل العلم ولكن اعتقد الناس انهم من اهل العلم كانت قياده الامه الى جهنم ولعن الله وهذا الهراب العلماء قاده ان والله جعلوا مرجعيه العلماء قاده يقولوا الدوله ويقولوا بالطاعه الصحيح عشان كده العلماء في انا مثلا ان ذكر انه الرئيس في, في صفات رئيس الدوله في العالم الامام الاعظم قالوا من شروط يكون عالم يعني لو ده الجانب ده فكلو يبقى هيروح يبقى راح والا اذا كان ربنا سلط علينا ارجع للعلماء ارجع للعلماء اذا كان تسلط ورث من ابيه جابوا بالجلاب جابوا دي رقيه ساكت بهما بتاع الصعود بتاع كده يا روح ها بقى ارجع للعلماء جاي يكون في المناره المرجعيه بتاعه القياده بتاعه الامه قال الكلام ده ذكر ابن حجر في تفسير حديث نبيه وسلم من رواه عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه انا رسول الله قال ان الله لا يقبض العلم انتزالا وانما يقبضه بقبض العلماء حتى اذا لم يبق على وجه الارض عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا سيروا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا ابن حيان لما شرح الحديث ده قال وفي دليل على ان الرئاسه اصلا حقه العلماء لانه نبينا صلى الله عليه وسلم قال اتخذ الناس رؤساء علماء فلكن هؤلاء الناس تقلدوا مكان ليس للعلماء الا ان الرئاسه الحقيقيه رئاسه الدوله رئاسه الناس قامرجيتها الى العلماء وقال قالوا مرجعيه في قوله تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم ان كنتم لا تعلم وكانت مرجعيه في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فقال يحباس من الامر ال... ال... ال... امراء والعلماء اذا كان المساله تتعلق بامير وهو لا يعلم في طاعته فطاعته هذا الامير مبنيه على طاعه العالم الذي له نص من كتاب او من سنه يرجع له ولكن بتبقى المشكله انه انما السر قال في علامات الساعه انه العلماء ذاتهم قالوا مصلي بتجي واحد تعرف يجي يخك الحله والله يصعب يربي الناس عبايه وشانه ومنفحه وبعدين يجي كده يا بي بالله العافاه تقول عنده حاجه يطلع من المربع الاخر عنده عالم كبير ده لو كان زي واحد في اذا كان قول مع اهل الجماعه بتعمل اخبار مخين انه هو ينبغي اخوتي واحبتي ولا هن سوف نكون في المرحله القادمه سوف يا خبر عند علله علله ما عندها حاجه اجد كثرت يذون صاحي لكن ما عمل شيء وصاحبك هذا بنلع في النهايه قال ورطك عشان تبقى معهم ما عنده حاجه في نفذ واذا كان صوفي اشوف تقول ده عارف طلعوا منه ما بعد لكن طلعوه طلع يطلع لك ينسوه العباء يقول دعالك يطلع لك ابونا الشيخ مبارك قال وبيم وكيلك الله قال وطلع كراء وقد اهدت انت اطلع كراء وقد اهدت انت اطلع كراء وقد اهدت جانب حسنا دديناك دديناك والجماعة قال وقد اهدت طلع كراء ونعمل استفيد شنو من كراء قل صلاة طبعا يبنيك ذاته ارجع ارجع اطلع كراء مجرم كلهم شفاته الى الله المفتاح فيبقى لما تهد اتخذ الناس رؤوسا جهالا راس كبير يقوم بجماعه الذبائح كلها اتحداك انت صوفي تابع الاسيا ل 70 سنه اذا لم تشن انت ختوف اذا لم تشن 300 سنه طيب ماهم تجار هي نخبدي 90 سنه علموا فيني يقولوا قدروا انا هذول اذكر ثلاثه حديث لك والله بدري حديث لك بنت داريور الوريكي شنو حكاي سكاي سكاي ما هو الفجل ما هو البامبي دخل بينا في كويك الله في عبالك بدينا الدقلاو 30 سنه يا ودينا يا ليل الليل جل والليل برد يا عالات والانب يدور كذ وناكل حليب لبس وين انت ما عرف محلوا يا ساتر 70 سنه ما عرف محلوا ها وبنا دينك يا عمر وغيره هؤلاء المضلون في زمان الفتن والله صحيح ولا يجي برضه ابو مسلم كذب عليك كان صار مهدي قال بالفصدق الماضي يقضم عليك بني وطني وهلم جره يرك ودوك البحر بلا رمج جمره كل ليله على متعب قران حديث عندك قران حديث انا فاهم سال صالح تعال اما ينبغي وصاحب فكره ده قبرتك ولا يجيك بلاغاتي وانا امرق معانا امرق معانا خلنا ماشيين دوله عندنا يعني بعدين باللعكه يخبط بمفتاح التلاته كده ما انا باخد الدور ما انت بتمرقش معاك يا ابو عبداتت الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله ضلال العلماء قاده قاده قياده لكن ماله من علماء علماء ربانيين الذين سلكوا السبيل د هم المفروض يقودوا الامه لكن الان للاسف الان متهاونون متهاونون والله متهاونون يعني نفرت الشواط حولها ولا لعب وتحداك ترى الراي العام اسالوا فينا نحن في الناس شغالين مع في الطريق بتاعنا بالكتابه السنه اسالوا من رفقوا الاشاعات الوهابيه في اساس السنه في جنوب برج بالسعوديه هذول العملاء كلعوا باطره وجوا الاخوان المسلمون هذول العملاء جنوب برج بالسعوديه وبلال السعوديه ذاك اللي يجيبون بالسعوديه قالوا وهابيه لو... لو... لو... لفقوا الاشاعات حول العلماء العلماء الربانيين فابتعد الناس عنهم هذه السنه الماضيه لأنه إذا كان الشبهات مكفقت في سيد العلماء وهو أنه أسلم حتى صد الكثير لهذه الشبهات لقولهم مجنون كاهن شائر إلى آخر لكن يبقى العالم الرباني والذي ينطق في الكتاب والسنة ويقول الحق ولا يخشاف الله إلهم تلائم ويقول حق لربكم ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليحمر إلى آخر الآيات إذن مجالستهم عبادة إذن جيت الناس دين أقول نعم عن اللي حسوا له الجماعه الله اكبر الرسول ده فهم اصحاب ده فضل العالم لكن قال كده مثلا والله دول تعالى غيره بتجلس مع عاوز اقول لك وماتقدرش تجلس مع علم المجد لانه الجلوس مع العلماء الا الذين هم ليسوا من علماء في دائره قوله تعالى ايها الذين امنوا ان كثير من الاحبار والربان لا اقوامهم الناس بالباطل وضاع سبيل الكثير من العلماء هنا يا رحم الله إذا قعدت معهم تكون آسر والله أول أقعد الثلاثة والثلاثة أقعد معهم أجل نسوانا إذا لم أعرفوا فهلوم بوهلوم بوهلوم بوهلوم وماذا؟ وما يقول لك حقيقة ومع الهينة ومع الهينة هذا يخطب عليك هذا يخطب عليك والله. وما يقول لك جال أبونا الشيخ ومع الهينة وفوت منهم وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستأذوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يقعدوا في حديث غيره إنكم إذا مسلمتين يقال هذه الآية وإن نذلت اليهود ولا صارت إلا أنها عامة في كل أئمة الضلال أولا تقعد لك مع واحد بجرم وهو من أئمة الضلال وإن كابس بالدين يعني جلوس معه جريبة فإن جالست أهل الزكر عبادة من السفيد منهم وهو مرجعين وشوبذاكر الكلام انما الله اتسع قال وانتم بمر الليل والنهار وهذه الحقيقه ما كانت لا تكفيها جميعا يمر الليل والنهار في اجال منقوصه كل ما يفوت للليل وللنهار نغفهم ما في القبر انت في اجال منقوصه والله صح وانتم بالليل والنهار في اجال منقوصه ما في يوم عشان كذا قال آه قالت آه جاء, جاء في, في الزبور وهذا يوافق الكتابة سنة يا ابن آدم من يوم أن خرجت من بطن أمك وتدمو كل يوم من قبرك حتى تفخله كل يوم من خرجت من بطن أم أنت مات في التنازل وأنتم في أجال منقوصة وعمال محفوظة وطبعا لا شك أنك تعمل إن الليل والنهار يعملان فيكم كلا ابن مزعود قال ان الليل والنهار يحملانك فيكم فعملوا فيهما الليل والنهار بيغيره مش كده بيعمل فيك الليل والنهار لانك من شافق دي ما عندك الليل والنهار مع شويه اكثر ياك من ورا <تصفيق> الامور ما بكى الليل والنهار يعملوا فيكم وبعد شويه تبقى عجوز وتبكي بالله بالعصا ما نذيعوا بكذا الليل والنهار الامور مشه ان الليل والنهار يعملان فيكم فاعملوا فيهما تعمل عمل والعمل محفوظ ومسجل وكل شيء احصيناه في امام مبين نذكر ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه فيما هو مكتوب فتتكتب لك او بعدين تلاقي شيء مكتوب تتغلط في خدك ما هو انت بتكتب انت تعبد والله لا اقول لك لا نحن نعبد نعبد طبعا قاعد بكتب ما بكتب بتيوم الغيانه يقول لك ده قاعد انت راجع حذلاتني يوه بكتب لك حذلاتني ها هو صار الليل القرده قرت وادب ودا قاعد بكتب سلام هذا القرده ما بكتب ما بقول لك تيجي بعدين بوراك الكتاب وكل انسان ألزمناه طائره في عله وانفر يوم القيامه كتابي والكف منشور يخشى الدار كفى نفسي اليوم عليك حسيبك بنستدى فلما ما تدئ نفسي ومن ضل فإنه يذل عليه ولا تدئ واذره يزرع القرو وما كنا مؤذبينا حتى لما سدره يرد لك كتابه انت زي الحداد انت كنت يوم كده الليل برد يا ناس دي قالك بقى ها ابويا يا شيخ قال لي قال لي ما ابويا شيخ رسول شاهد فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدة يومين يوجد الذين كبروا وعسى الرسول لو تسوا من العرب ولا يتحمل الله حدث قرآن إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعسى فرعون رسولا فأخذناه أخذا وبيلة فكيف تتكون إن كفرتم يوما يجعلون دانسي قرآن. قرآن فذلك قال وأعمال محفوظة فأعد الزهد قال أبو الصحابي قال لا, لا تزودوا فإن خير الزاد التحوة وتعمل على فق الكتابة هنا وكأنك بالمعاك كأن تعمل حسابك كأنه حيثانوك هسا لا ما تقول لك يقول لك يا بيحل لك يقول لك يحل لك يا أخي لا لا, لا فكأنكم بالمعاك زي ما قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه هذه كلمات مضيئة قالها أبو الله بن بسر رضي الله تعالى عنه وقبنا معها أعلادو كتاب الله والسلسة مع سلام أقول قولي هذا وأستفروا عنه فاستفروا من كل جنب إن الله الرحمن الرحيم